ما ترى في خلق الرحمن من التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 إذا ألقوا فيها سيعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتك النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير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 في السماء أي يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أن أمرتم في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبليهم فكيف كان نكِي أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْدُطْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ 119. إن الكافرون إلا في غور 110. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 111. بل لجوا في عتو ونفور 112. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت حجوه الذين كفروا وقيل, وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت من أهل كني الله ومن عيا أورحنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه تركنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غمرًا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بما